121. والذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شروا البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم 111. جنات عدل تجري من تحتها الأنهار 112. خالدين فيها أبدا 113. رضي الله عنهم ورضوا عنه 114.